فحمّى فقطع أمعاؤهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفا ولا الذين طبع الله ولا قلوبهم والتبع أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وأتاهم يَا أَيُّهَا النَّاسُ أن السَّاعَةَ آتِيَةٌ فقد يَوْمًا بَوَّتًا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذَمكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ